قرر هنعمل ايه بعد رمضان اوه المصحف يتقفل بعد رمضان اوه, أوه المصحف يتقفل من اول ليلة ليلة بكرة ليلة العيد ولو اربع ركعات او ست ركعات نقوم فيهم بالإذن ربنا سبحانه وتعالى اول يوم العيد بقى يبقى كله صنة ارحام واخلاق ومعاملات هي نعمة اليوم ده يلا اخواني عايزيننا نطلق لله الى ان نلتقي بعد رمضان باذن الله سبحانه وتعالى اترككم على خير واسأل الله سبحانه وتعالى في خاطمة هذا العمل اللي اسأل الله ان يتقبله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تقبل دعاء وتفضل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك الرحيم اللهم اقبلنا على كان منا اللهم اقبلنا على ما كان منا اللهم اقبلنا على تقصيرنا وعلى تقصيرنا وعلى ضعفنا وعلى اثامنا اللهم اقبلنا على ما كان منا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا قربى لنا إليك يا رب العالمين اللهم اجعل كل شيء نفعله قربى لنا إليك يا رب اقبلنا على ما كان منا يا رب افتح لنا أبواب رحمتك افتح لنا أبواب فضلك اغفر لنا تب علينا كفر عنا سيئاتنا اغفر لنا خطايانا يا رب نابضيب سيئاتنا حزناك بدل سيئاتنا حسنات يا ربنا يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين واوساط المسلمين واطفال المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين يا رب يا رب غير احوال هذه الامه غير قلوبها الى احسن قلوب يا رب. غير احوالها الى احسن حال يا رب ممكن لدينك يا رب ممكن لاولياءك يا رب يا رب اهدنا وسددنا يا رب اهد كل الدعاء لك وسددهم يا رب حتى يوجهوا الناس الى احسن ما ترضى به عننا يا رب يا رب انصر الاسلام والمسلمين انصر المجاهدين في سبيلك انصر الدعاء لك يا رب وافتح لهم الابواب يا رب انصرنا على اليهود انصرنا على المعتدين فرش كرب كل مسلمة احصرت دون الاسلام يا رب فرش كرب كل مسلمة يا رب أخذت قهرة يا رب فرش كرب كل مسلمة يا رب اللهم, اللهم فرش كرب أختنا كميلي شحات يا, كم يا رب وكل أخواتها وكل إخوانها وكل من أحصر في سبيلك يا رب يا رب العالمين يا رب العالمين يا مولانا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا لنسرة دينك في الأرض اللهم استعملنا لنسرة دينك في الأرض اللهم اخرج بلنا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات اللهم انصر دينك وعزأوليائك اللهم اعذل دينك that ye도 وأذن ل شرعك أن ينتصر وأذن لكتابك أن يحكم به وأذن للدعاة اليك أن تفتح لهم الأبواب يا رب افتح لنا الأبواب يا رب افتح الأبواب التي بيننا وبين كل عاص على وجه الأرض يا رب والتي بيننا وبين كل كافر على وجه الأرض يا رب يا رب يا رب ثبتنا على دينك يا مكلم القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب يا رب ونحن في آخر ليلة من رمضان نسألك أن تمن علينا بحداية لا نظل بعدها أبدا ونحن في آخر ليلة من رمضان نسألك أن تنقذ هذه الأمة نسألك أن تنقذها من مكر أعدائها نسألك أن تتم على كل عصاتها يا رب يا رب يا سبيح الدعاء يا أرحم الراحمين يا رجاء المستجرين يا ملاذ الخائفين يا حصننا وكنزنا وملاذنا وبغيتنا ووجهتنا يا الله يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وجزاكم الله خير